باب المفتوح أوله من الأسماء هو فكاك الرهن تعني المصدر من فكه كذا كفي من أسراء وقد جرى في القول حب المحلب في الطيب نبت في بلاد العربي والفتح في عرق النسى وفي الرحى وفي رخاء العيش أمر وضح وهو الرصاص والصداق يا فتى هذا هو المختار والكسر أتا وإن تشأ صدقة وصدقة وقد حك الزجاج أيضا صدقة والشنف ما علق في أعلى الأذن والقرط في أسفلها فعلا وصن والأنف أيضا في مثال الشنف بألف مفتوحة في الأنف والأمر قد جاء به من فصه تريد من مفصله وأصه والفص معروف وخصم الرجل واثتدي للمرأة فاعلم وافصلي وجئ بهذا الأمر قل من حسك وبسك المعنى بجهد نفسك من حيث أدركت وما لم تدرك بالحس أو ملكت أو لم تملك وكان ضلع الحاكم اليوم علي أي ميله لما اختصمت مع مي وثوبنا معافري نسبا إلى مكان من هناك جلبا وقل هي الأسنان واليسار لليدي وافتح فهو المختار وهو السميد وذاك السيد ولا تضم السين إذ لا يوجد والجدي معروف وجمع الجدي أجد كأضب وهو جمع ضبي أجر لجر في القليل والجداء والجراء في الكثير وجدا أجر لجر في القليل والجداء والجراء في الكثير وجداء وتفتح الكتان في المشهور كذلك الخطي عن جمهور وإنما الخط مكان تجلب منه الرماح وإليه تنسب وما أكلت بعدكم أكالا كلا ولا ذقت غماضا لا لا أما الأكال فهو في الطعام والغمض والغماض في المنام ومثله الحثاث وهو يفتح وقيل إن الكسر فيه أفصح ومثله الحثاث وهو يفتح وقيل إن الكسر فيه أفصح والجورب الملبوس في الرجلين ويعرف الكوسج في الخدين وهو النقي الوجه إلا الذقنا ومسه اللوال برد بطنا أي وجع في البطن وهو الفقر ضد الغنى لم يأتي فيه كسر وللطعام نزل أي ريع نعم وفضل لا عراك روع وأمره أبين عندي فثقي من فلق الصبح وقل من فرق وشمع وشعر ونهر وليس إسكان الثوان ينكر وذاك شيء داخل في القبض والقبض المقبوض مثل النفض والنفض المنفوض من أوراق والقبض والنفض لدى الحذاق كالقتل والضرب من المصادر، فخل قول وارد وصادري وذاك إنسان قليل الدخلي ليس بذي غش ولا ذي خللي ولا أكلمك من ذي قبلي أو زد إلى عشر وما شئ تقلي تقصد الاستئناف في استقبالي كذا أتى في الكتب لا تبالي وطرسوس بلدة رومية والقربوس الدفة المحنية وعربون البيع كالعرباني، وهو ما عجل من أثمان والجبروت مصدر الجبار فلا تكن في الناس ذا استكبار كمثل الكبر مفتوحة الباء فكن ذا خبر وفرقة جبرية أي تخبر أن الفتاة على المعاصي مجبر وفلكة المغزل وهي تجعل أسفله ليرجحن المغزل والعظم أعلى الصدر يدعى ترقوه ووزنها من الكلام عرقوه تفسيره العود الذي يعترض على فم الدلو عليه يقبض وسورة السجدة قد قرأت كذلك الجفنة قد ملأت وألية بالأليات قد جمع والأليان الوصف هكذا سمع والأليانة التي قد عظمت أليتها من لحمها فكرمت ورجل آلا بمعنى سدهم، وامرأة عزاء أيضا فافهمي وكان في القياس أن تقولا الياء قاد بعضهم قد قيلا والحرب خدعة على كلام من خص بالصلاة والسلام وإصبع الإنسان فيه الأنملة بفتحتين ويقال الأنملة كقولهم أسنمة بألف مفتوحة وضمنون فعرف تفسيره اسم موضع أو جبل أو رملة قد قيل كل فقلي وهذه دجاجة وشتوة وصيفة وكثرة يا عروة كذلك السفود والتنور كذلك الكمون والسمور أي حيوان تصنع الفراء من جلده فجلده دفاء وقيل أيضا إنه نبات لكن هذا رده الثقات كذلك الكلوب في الآلات كذلك الشبوط في الأحوات وكل ما جاء على فعول تفتحه وجاء في القليل اسمين في القدوس والسبوح بالضم مختارا وفي الذروحي لحيوان طائر ذي سم والفتح فيه جائز كالضم وفي صعود وهبوط وقعوا ومن حدور وكعود طلعوا وهي الجزور وهو الطهور كذا الوضوء وكذا الوجور وهو الوقود ضمها للمصدر وفتحها للاسم دون حذري وقل سحور وفطور وكذا للبارد البرود بالكحل احتذا وقل قبول حسن وافتح مع وقل ولوع مصدر من أولعا وفخذ وكرش وكبد وفحث وشرح هذا أقصد وهي التي بالطبقات القذرة كأنها رمانة من عذرة وقبة تدعى وتدعى قطنة وحفثا بالقلب فهي بينة وخنق وسرق ولعب وضحك وحلف وكذب وحبق وضرط وصبر تعني به الدواء وهو الممقر فطنة معدة ولبنة أي طوبة وقد شرحت القطنة وهذه كلمة وناس سفلة وكلهم خساس وبعت منه سلعة مقصورة مكسورة ونظرة وجاءني في حالة مستنكرة، لكنني عرفته بأخره.